إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور قسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله من سلكه فاز بجنات النعيم ومن عاد عنه يمينا أو يسارا رمي به بإثواء الجحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمري بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. تمام؟ حديثك إمام مالك ما مرسلين مرسل؟ هذا عبد الله بن أبي بكر رفع كردي أوياك وبلغ مامن سائه ما موصولين أيتها وابن حبان في موصولين هيتو بلام حديثة التي تدعها لبرهم دير المساء الشيخ الرحمة يقول لسلبيه او حديثة ضعيف ده دانا لا زعيف جامع الصغير دو زار الشيطة او امام برئيس او كشيخ بسام ده ده او اخيتي طيب. أما إلا ان المحدثين يختلفوا في صحة هذا الحديث فقال أبو داود قد هذا الحديث ولا قد هذا الحديث يصح والذي بإسناد سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم يعني هكذا وقال أبو زرع الدمشقي أبو زرعة ذا اللي بيشرب أبو زرعي رازي مان يعني يGamma انه الصواد. وتبعه صالح جزره طبعا صالح جزرة شيها هاو تمني نايم بخالي. هم 80 هم هاو 80 دي هم مستحتي. لو مسائي كان هاو 80 وابو حسن وقال النسائي وهذا اشبه بالصواب يعني اشبه بن سليمان بن داود نية إلا إسناده بل كو أصله سليمان بن القمى بغلط وكايا ابن حزم يجعله صحيفة عمرو بن حزم منقاطعة لا تقوم به حجة إسنادي أو صحيفة يهمي إن قطاعتي سليمان بن داود متفقون على تركه بن لا. أو سليمان بن داود بل هم أنظر إلا سليمان بن داود نية سليمان بن القمى له مثل الصحاتقين أقر وهم به سليمان بن الأرقم بي آه مازال أحسن من غيره يا بلى سليمان بن داود دي نخير متفقون على تركيب قال ابن حبان <تصفيق> سليمان بن داود اليمامي ضعيف وسليمان بن داود الخوالاني ثقة آه طبعا دير كانوا ظلمي ما إنسان كراهية شو تبيني ذا إن شاء هل أقول أمزاني لبده لو إذا اليمامي بي ضعيف بلى مگر بي ثقة يا وكيلهما الزواري الزواري والذي حديث هو حديث فمن ضعفه فإنما ظن أن هو, هو يمامي ولولا ما تقدم من أن الحكم من موسى وهي ما في سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرخم لكان الكلام ابن حبان وجه دالي أقل أو ابن حبان كان صعيف يكري ديا سليمان بن داود أقل ما أن يكبوا سليمان بن داود هي آه برامنا أو أين سليمان شيئا سليمان يكفي أرخمها وصحاول حاكم ابن حبان والبيق والنقل عن أحمد أنه قال أرجو أن يكون صحيحا أما وايد إذا قلنك صحيح به فقد الحديث بالكتاب المذكور جماعة من العلمة لا من عيث الإسناد لكن من عيث الشهرة فقال الشافعي لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يقول كذلك كتاب يغمبني صلى الله عليه قبول ياكر تقول لك أنا عوش عبد الله يكري أبو بكر فهو يغمبني لي ليس كذلك أنه يكتابي ليه ليس كذلك إسنادكي القطاعي وقال ابن عبد البر طبعا ابن عبد البر ابن النمر القصبي يقلق علماء جوراي مالك يكانا صاحب كتاب استذكار لقى كتاب تمهيد هاد شان يوكي أبو لسانا جورترين عالمي مالك يكان ابن عبد البر شرح موطبة كزوربيه حد سكانه أوجد له بلاغات كل ما دوه منا بلاغات منا للموطبة ومعلقات منا لبخاري او بلاغات ابن عبد البر هاتيه توصيل كرديه لفلان ولفلان زي ان بيعوا كخدمه الجغوري بموطئ مالك كرديه سيبا الشده سيبا خدمه هذا كتاب مشهور عنده أهل, اهل السير معروف متين عند اهل العلمي الكتابي ابن حزمي المعرب يستغني بشهراتها عن الإسلام زور مشهورة تلبى ويشي بالإسلام الدنيا لأنه أشبه بالتراتور في مجئه لتعلق الناس له بالخبول والمعرفه خالك تزوري ما مشي زول أو ماني بيعاند يا له لزوريا تم ش الإسلام أنا كذي سكيا وقال العقيلي هذا الحليب وزابد محفوظ إلا أن نرى أنه كدام غير مسمو مسموع, مسموع أما فوق الزهري والله أولاً سروي الزهري والله أولاً, أولا جاء لنبوه يعقوا بكل سبيان دليل لا أعلم جميع الكتاب المنقولة كتابا أصحي من كتاب عمرو بن حزم هذا الكتاب ما نجل أن يصحيح فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون ويدعون, ويدعون رأيهم كشان لا يبني دواي راي لرأيه دينا وقال العاكم قد شهيد عمر بن عبد العزيز وإمام أصلي والزوري هذا الكتاب بالصحة تمن عمر بن عبد العزيز جذر الإمام الزورعي كان ديان أو كتابهايا بلى أي حديث كان نافي من حيث الصحة والاستانة أو مشكلة بلى أما من حيث الكتاب أو كتابك الأصلي بغي أو كتابهايا جشك من السدينيا مفردات الحديث إلا طائر تمن كتابك هذا لا مس القرآن казد القرآن نادا إلا طاهر ندي طاهر ليه قالوا طاهر آية لا مسه إلا المطهرون آلى ليه قالوا قصدي جيل ليه قالوا طاهر قصدي بيا مسلمان يا قصدي دزنيجا بق أي بزاني إلا طاهر الطاهر لا هو المشترك آه دو دو دو أوه دو يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر ويطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والوا على من ليس على بدنه نجاسه باو كذلك قلبي بإذنية بس الآغامان ليه بيها كذلك النجس نك قلبي وشرباد هو بإذنية قطمان نجاسة يعني لول مب إيسائي لو بابتانا و الراجع أني بمير مالي؟ مالي؟ مالي؟ مالي؟ و الراجع أن المراد هنا الطائر من الحدث الأصغر لير كان يعني بادبونه و لجاح الذي أصغر فقلوا الحجدة الطاهر هو هو الأصله لوجه ما مزاج الدين ده زينجد نبو دستيل هذا دستيل هذا بلام لبابي تحريم ده دين جناحنيه بلام إني على جل شماني بغمد فريضان إني لا أمس القرآن إلا على طهر يعني زيند إني أكر كري كريتو أن أمس القرآن إلا على طهر هندك لا علماء كان أو على شيء عن كأصل واه مؤكدة إنسان تدرس دي يعني يدرس تدرس ان يعني نجواذب ده عند بلقيس ما كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه هل تذكر صحيح مسلمه إذا تري يذكر القرآن ذكرني با في كل أحيانه في كل أحيان خبير قبل بزام جنبه إذا في كل أحيانه لاودي يعني لاودي طيب كما سيتعقل في الكلام على فقر الحديث ان شاء الله تعالى والقرآن مصدر مرادف للقراءة ثم نقل فجعل, فجعل اسما للكلام المعجز المنزل منزلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ده كباسي قرآن ذا يستجمه أويش من مصدر لو لمن لديك رأيها اعتيت شيء شك مانيه فجاء دوايب كباشي قرآن داك ناوك لبو او كلام خداية من كوا يقمع الجزة يقمع دوش لو في اغنبالي دافزي صلى الله عليه وسلم ولو غير مخلوق او كلمة لبيرنكي غير مخلوق معتزلة لوليان احمد يان دا سيدان قد قرآن مخلوقة طبعاً لديك أشداء خلافة الشبانية تأتي بأشيه كالوقت الإمام البخاري رأي الله آية أتوك أو قرآن خينيتو. قرآن خينيتو. مخلوقة ولما كانت لو, كانت لو برسي بو اه اه أحمد بيان قول من قال أن القرآن مخلوق قال فهو كافر قول بالقرآن إناني أحمد فانوي فهو مبتدع له مبتدع قواتينا بلو يسلع لك دو جهاتك دي أمنا يا سادة يم لفظه من بقرآن أو قرآن يم الحمد لله رب العالمين أو لفظه من دو شي لكي تقول احتمال صوتي مندي بي كمخلوقة الشجراني أو احتمال اوين مقابل كابلاك إناني بيقري دي دينا قرآن كبخين دي. القران كده مخلوق يعني لا يقدرك قيدت وامي او ديبكه يا الله يواصف لا لفظيون بالقران ناض عن بيخلق مخلوق يعني تخلي غير مخلوق واصف لا امامي بخاري لكتابي خلق افعال العباد كما بتعمد بزوينا ده اصواتنا ولساننا مخلوقة اما القران فكلام الله غير مخلوق سبحان الله عليه وذو بجاني لو يكذنه بولا بولا او الى السركات وابتال مواضحات ما يوقظ الحديث او الى هو المدهور الجيلة بن عزم الأنصار حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران كانت في يخمبر صلى الله عليه وسلم عمر كل عزم دانيري لبو نجران ليفقههم في الدين طبعا يفقههم يعني يفهمهم لو الى الدين يعني تيب نبيي غنبذر غنبا و فرمود رجل جامع ابن عباس لحاجي البخاري ده زيج زيج بشوا بيغنبذر صلى الله عليه وسلم بيسال او بس يدعي له دابا ايه غودي شي و سينه ودانا فلا ترجعك و جالك انت داينا ابن عباس يكسب له عايدو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل سبحان الله بيغنبذر عاد لو كثر سلاهيز في الدين كتب له هذا الكتاب العظيم الذي جمع كثيرا من السنن سناني وتلقته الأمة بالقبول. كان. سنان يعني غبر قال الحاكم حديث عمرو بن عزم من قواعد الإسلام. هنا من حاكمين دوم. في هذا الكتاب أنه لا مس القرآن إلا طاهر والمؤلف ساقه لبيان منع المعدث حدث أصغر من مسي وكذلك صاحب الحد الأكبر من نابي الأولى كوهذا كو ليساً أجيكك لأصغرب نابي الزاتي ألي أكبر الأولى له سيم ظاهر الحديث تحريم ومث المصحف بدون حائل لغير المطوظة ظاهري حديثة كيف زائزنيها ليس يجب أن يجب أن حديثة صحيفة وعن كدين صحيفة زائزة في صحيح زائزة كيف لكن حديثة الصحيح في ما إسهد كم؟ الدول عمي بيش تازم وقوم ما قد يقول درسة والذي كنت تحديد تجديد كم؟ نشدر لا نشدر قد لا قوتي حديثة كيف كذا مس المصافي بدون حائل غير المتوضي إلا وجود جشبي. قال الوزير ابن هبيرة. ثبت ابن هبيرة شرح مخاله. يقلون يا ولد شرح مخاله ابن هبيرة. شرح شبق وشء. أجمعوا أنه لا يجوز للمعدة مس المصافي بلا حائل. إجماع إلى سنا. كدرز ميه حدث إلى سربو. شواذة القرآن يبدأ ببيحائي ببيحائي أنا حائل قرحي الهبيتواني بالضبط ليه كان علماء كان ذنباري أفسد كتوجيه حيضذي حائم آه حائم التواني والكائنات بالإجماع علماء مؤاصرين وقدماء لسنا ويننا أقول لك بدو رقي يعني من ضالك ده سيدا يعني أول شيء لكمبو آه لا قلمك قلمات بقى قلم شيء ليتعني بقى شيء عم Kur'an'a ne kadar? Ne bu Kur'an'a ne kadar? Ne? Kur'an'a ne kadar? Kur'an'a ne kadar? Fakat sonra. Kur'an'a şeyhul İslam. Mذهb'ul A'imna, el-arba'a, an-nahu la-messu, al-mushafa, illa tahirun. Mذهb'i ertel-imam. Ewa'ya dazda Kur'an'a il i i i i i i i i i i كذا هو ان مس المصحفي لا يجوز للمحدث فيه وهو قول الجمهور والمعروف عن الصحابه هذا بن ابن عمر صحيح على عنه اللي ابو اللي يشجي دتنيش يقولوا عدل ديرمي هو هذا في أنزم في مس المصحفي وجهه من ضال القرآن إذا ذاته دلسته نأدوه شيئا يك أحدهما المنع اعتبارا بالكبار يكن إنه لو نو وكو قوله كان الثاني الجواز للضرورة فلو لم يمكن منه لم يحفظه رضي قرآن يحفظ كاتن إذا ذاته قرآن كنت نفسه في فئلة برناقب نا أوقفها لنستيبت قال في الإنصاف في روايات عن في المذهب قال الشيخ عبد الله بن أبي بطين المشهور في المذهب يعني الحنابلة أنه لا جوزه وفي رواية عن أحمد بالجواز ثالثا قوله إلا طاهر هذا لفظ مشترك كل بين أربعة أمور أو ديني قال بس تخلص هيدا كا كأطاهر قضية يك المراد بالطاهر المسلم هذا زيهم مسلم مسلمانة قال تعالى إنما المشد يكون نجس مسلمان طاقا يعني ما دم مشرك تيس بي ألي مسلمان أولا أو عزيبي غنبالي صلى الله عليه رجال أبا أوريرا رزايقها للسربي أولا يقول ها هي أبا زي رزايقها للسربي رجال كان حباء لقد عزيبي غنبالي بو فأيكو عصره نجي عصره كان كتبيني لفاوج داركي أبو رجل فان خانستو عني رويشنو خوف شادوها تسو ممارئ بيقام باشتوم والله السلامي دهو دي ما. دي ما هوريه زاني ده كايني بل يو عاني يسو والله دي سواهو بعاش ديش سلام عليكم وقال اين كنت يا أباهر وقال اين كنت يا كنت نجيسا ودي ايزمو معتك اللي بخاليا بيقام باتبوي يا اباهر المؤمن لا الجثث مسلم في زنبي كما ذنب زنبي خلاص كذا لي انا اذا لي رجعنا صاهرة أكر أو أه ما المراد ب النجاسة فهو قلت لك قبل صلى الله عليه وسلم في الهرة دي إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات حديثكش لابو لأبو داود و تلمذيو يعني أخوزه السنة الأربعة أخينا خينا نعوش تبقى الله يبقى الله الجين المراد به الطاهر من الجنابة فعقبونه إلا جنابة وقل ما نعمد و أبو داود و تلمذيو نسائيو ابن ماجة ده ده ان النبي لا يعجزه شيء عن القران ليس الجنابه اشتق لاويناك يناقض الا جنابه النبي دال ان المراد بالطاهر المتوضئ قضي الطهاره ويدز وهو الراجح او هي اصلا كان وقلو بزانه لا بلوى الى بخاريو لمسلمه اشياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وإذن قلتك أن نجيتك قبلناك أجتوشي حدثه حتى أجتوه صلى الله كل هذه المعنى للطهارة الشرعي محتملة في المراد. هموه ماناينة واردة احتمالا وليس لدينا مرجع لأحدها على الآخر حدث بمعنى أما هذا الزرق برمان هذا الزرق اذا إذا الزرق لا الزرق اذا يعني الزرق اذا يعني الزرق اذا هذا يعني يان يعني يعني يعني بس ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها حملوها على أذن محاميها، أو لا زي ما يذوق ما نبيه، أو رج راجحة، رج راجحة، بلام، أو لا تروية، لس سعى من ذيكين، لس كم يعني, يعني بول، فإنه المتأكد وهو موافق لما ذهب إليه الجمهور ومنه أمة أربع وأربعهم أو أبناء كيتي أو كان يدر ضل أو لا ترى، وهذا لا يعطي المسألة دليلا قاطعا. او مساله كما قلت بقوة نية على تحليل مثل المصحف المحدث محد الا يوجد لا قراني تو حرامه لان الشك في صحته موجود لما لو لو الصحيحه نادى صحيحه يعني في خلاف يعني ما دام بين هذا وهذا بس يده ولكن الاحتياط هو الأولى هو ذاك يعني احتياطا احتياطا عني بيه سنة مؤكدية لتو عني بيه إنسان مكروهة ببيه درزنيش درزاته بلان نري حرامة كذب نري حرامة يكت سكا على سكاة صحيحن على ما دام خلاف نسلة بلان اشتجم على نفسه. قال ابن الروض. السلام في اختلافهم. تردد المفهوم في قوله تعالى مسؤول إلا مطهرون. ليكن أنا خلاف قلت سياح. خلاف قلت تيجي اشتين وآتين. كذّذنا آتين إلا مطهرنبي. مطهر يعني سياح. بين أن يكون بين أن يكون المطهرون هم بني آدم بنو آدم. هذا قلنا مطهر خالدي ويه بني عادم هموج لا هو سيدعوه سدي إنسان وبين أن يكون هو الملائكة هذا هو أو قصدي ملائكة ملائكة لا يمكن شاء السفراء وبين أن يكون هذا الخبر المفهوم أنه يعني كهاتك هناك إخواني برد قال هناك إخواني لبو يقربه صلى الله عليه وسلم كزاسين لا يتي إلا ملايكين مقربون نبي لا يمسوا زبريل عليه الصلاة والسلام هنا يتي إلا مجلوب يقربه صلى الله عليه وسلم من رب العالم لا يمسوا إلا باكانك إلا باكانك ملايكة يعني لير قال ملايكة نك اويتر يعني باعتبار يكم ورأي يرأي وبين وبينا يعني لير قانا وبين أن يكون هذا الخبر المفهوم والنهي يقف نهي نهيك وبين أن يكون خبرا لا نهيك لذلك أنه آية كذلك لا يمسه نار لا تمسه أكبر لي لذلك أن يكون خبراك آية اعتبار نهي لبعنك يعني اعتبار خبر مثلا ناتي لبعظاري ناتي البازاري احتمالاً أم أن ده يعني ما شو البازاري برام بي نامو بيه النبي بكم تشبهنا ده بعشرة يوم بذكر ولله النصر الله يعني مقارنة ده لأن أم أن ناتي البازاري هذا من بقولني بماموسلا عبد الله زاك ناتي البازاري ما شو البازاري لو لرومة ويمكن بيقولي يمكن برامد ماموسته ده لأن ناتي البازاري لله أزديم كان آية قصدي نهي يعني خبره. خبر جوازه. خبر يعني معنى معنى. جوازه. يا قصدي خبر جوازك خبر يا خبر ما امره خبر امره فمن فهم من هذه قوات من المطهرون بني ادم اوج جي بني ادم يعني إنسان كان وفهم من الخبر انه واش واشتغيش خبرك لبو نهي سترى يا أخلي ما تلك قضي إنسان لبو لا كه لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر كواتهيد إنسانك نامي تسجيله إلا بفاتينا بي وتسنرشنا بك تبا جاءوا خبر دو ليكا احتمالي هو يهي بني آدم بك أو دو خبرك لبو خبر نبي لبو نهي بي. أويدهم ومن فهمه ومن فهمه منه الخبر فقط والكذا الخبرة نهيانة طبعا كده نهينية أما لا بطلب عن كذا اما أمر أمره نهينية. أمره نهينية. أمره نهينية. أمره نهينية. لا شيء تاني دين أمر أمر نهيانة أمر نهيان الطلبة هوش على امر ضمني طلبة أمر خبر لا يعني أمر هذا قلنا بس خبرة خبرة اللي يلمنا في, في صلى ا ملائكه تكيا اي اوشاوي شا... فيدرين اي يو ارجيرجستيا للبي لسرو المياه فيلسه اسمان يكما خاصه والشع مي موذني عفصا للري صار اسبق عفصا للري بالوقت اللي القانون هذا يقوله اوو شع مجي حطها صاله اي او خبرك شيء لهذي لبوستيه لبو تصديقه مسخره لون العقيدي أمر خبر ما يحتاج للتطبيق والخبر يحتاج للتصديق كان ملك مرجئ كان ششععني عموداني يسم قاضي اه كانوا مطهرون ملائكيا قال انه وليذ بالادله دليل على اشتراط هذه الطاره لمسلم فلا دليل من الكتاب ولا سنه ثابته على قول من لا يرى قبول الحديث، قالت ليك أنا ولا أبوه. احتمال شيء احتمال في الحديث تأذيم القرآن وأنه يجب احترامه أو علي أو بل اذا اغرسن وبيست رزل بجله فلا يجوز مس المصحف بنجاسه ان يكل كبزاني فيس بعد استناده ولا يجعل في مكان لا يلق وهلوا لا شيء يدام كشاني ميه اما لنجاسته إما يجلبون جاسكي لو لكانوا جاسين يزين بكتوه وإما بجانب الصور يانا تريش نقدر نرسم بيدابنة نه باشتوى أنا كأو تعلق آياتي بجانب الصور هذا كذا ولا ما كان يركض الشيخ يمين ريد روزنيه إنسان آيات جديدة يواري بدك ما هو يعني أني متفق به لو دلوا بجعل القرآن عظيم بلا مزاع وقنا الصور فين يقوى لك القرآن هموع ليقوي لدوايده دي انا جاوبه قيدينهاك ما غسط او يطلع في مكان يلغوين او عند الاغاني يعني نابي قرآن لا شيء له ولا عبدي يان لجوجلان زي جولاني بخيندي او عند عاد يشرب الدخان يعني هيك تغاليت شيء اش قران هيك مخيني او في مكان لغط يعني تبيني قصيد نهائي وشو ازور ده كانوا وي واسوات واسواد ديار ديار ديق وذلك مما يعرض كتاب الله تعالى هنا لو او القران يخايب البردجان نبيته او يعني بك سبحانك الله وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك